قال هل آمنكم عليه الله كما أمنتكم على أخيه من قبل اللَّهُ خَيْرٌ حَافِظُ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَلَمْ ما فَتَحُوا ما فَتَحُوا وَجَلُوا بِبُعْدَتِهِمْ مُدًّا إِلَيْنَا ونمير أهلنا ونحفو أخونا ونزداد كيغ بعيد ذلك كيله وسلوا ما قم عنت توني منثقم من الله الهه تنني بي